و أ ش ه د أ ن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ ا ل ر س ا ل ة و أ د ى ا ل أ م ا ن ة ونصح ا ل أ م ة وكشف الله به الغمه وجاهد في الله حق الجهاد حتى أ ت ا ه اليقين فاللهم صل على هذا النبي العظيم وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه و أ ز و ا ج ه أ م ه ا ت المؤمنين وذريته و آ ل بيته كما صليت على آ ل إ ب ر ا ه ي م إ ن ك حميد مجيد يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إ ل ا و أ ن ت م مسلمون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 ف إ ن أ ص د ق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه و آ ل ه وسلم وشر ا ل أ م و ر محدثاتها وكل م ح د ث ة ب د ع ة وكل ب د ع ة يعني في الدين ض ل ا ل ة وكل بدعة ض ل ا ل ة وكل ضلالة في النار ثم أ م ا بعد ه ف إ ن في كتاب الله عز وجل ص و ر ة م د ن ي ة وعدد آ ي ا ت ه ا ثماني ع ش ر ة آ ي ة وهذه ا ل ص و ر ة سماها العلماء الكرام ب ص و ر ة ا ل آ د ا ب و أ ط ل ق و ا عليها أ ي ض ا وصف ص و ر ة ا ل أ خ ل ا ق ص و ر ة ا ل آ د ا ب و س و ر ة الاخلاق هي س و ر ة الحجرات اياتها كلها م د ن ي ة وعددها ثماني ع ش ر ة ايه وقد تضمنت العديد من الاداب والاخلاق ما ان اخذ بها المجتمع كان مجتمعا ايمانيا ربانيا فلو عاش الناس بما جاء في هذه ا ل ص و ر ة ا ل ك ر ي م ة من آ د ا ب و أ خ ل ا ق وتوجيهات فسوف تتحول حياتهم وتتغير تماما إ ل ى ما يحبه الله ويرضاه لو عاش المجتمع بما في هذه ا ل ص و ر ة من توجيهات و آ د ا ب ومنهيات ومن أ خ ل ا ق وسلوكيات أ و ل هذه ا ل آ د ا ب أ د ب مع الله عز وجل في مطلع هذه ا ل س و ر ة ومع نبيه صلى الله عليه وسلم حيث يقول رب ا ل ع ز ة يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إ ن الله سميع عليم ثم أ د ب مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخطاب معه حال حياته وبعد موته صلوات الله وسلامه عليه يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا لا ترفعوا أ ص و ا ت ك م فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ا ل تحبط أ ع م ا ل ك م يعني لا تفعلوا ذلك حتى لا تحبط أ ع م ا ل ك م ان تحبط أ ع م ا ل ك م وانتم لا تشعرون إ ن الذين يغضون أ ص و ا ت ه م عند رسول الله أ ي في حضرته وعند قبره وفي مسجده بعد موته إ ن الذين يغضون أ ص و ا ت ه م عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم م غ ف ر ة و أ ج ر عظيم ثم يؤدب الله عز وجل عباده المؤمنين ب أ د ب جم آ خ ر عظيم وهو التثبت عند ا ل أ خ ب ا ر التثبت في نقل ا ل أ خ ب ا ر والتبين في صحتها من عدمه قال الله عز وجل يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا ان جاءكم فاسق بنبا ف ت ب ي ن و فتبينوا أ ن تصيبوا قوما ب ج ه ا ل ة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين وتتوالى ا ل آ ي ا ت في ذكر ا ل آ د ا ب و ا ل أ خ ل ا ق والتوجيهات ل ج م ا ع ة المؤمنين في كل جيل إ ل ى يوم الدين واتت ا ل آ ي ا ت ببيان قواعد الاصلاح بين المسلمين قال الله عز وجل وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله الآية ثم وجهت ا ل آ ي ا ت ج م ا ع ة المسلمين في كل زمان وحين الى عدد من الاداب ينبغي ان يتعاملوا بها فيما بينهم فمنها ان الله عز وجل حرم عليهم ان يسخر بعضهم من بعض قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا يسخر بعضكم من بعض لا يسخر بعضكم من بعض من ثم توالت الايات وتؤدب المسلمين أ د ب ا ً بعد أ د ب وخلقا ً بعد خلق فنهتهم عن التنابز ب ا ل أ ل ق ا ب وعن التجسس وعن ا ل غ ي ب ة ثم بينت ا ل آ ي ا ت بعد ذلك في أ خ ر ي ا ت ا ل س و ر ة ح ق ي ق ة ا ل إ ي م ا ن لما جاء بعض ا ل أ ع ر ا ب ي س أ ل و ن النبي صلى الله عليه وسلم عن ا ل إ ي م ا ن قالت ا ل أ ع ر ا ب آ م ن ا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أ س ل م ن ا ولما يدخل ا ل إ ي م ا ن في قلوبكم وفرق الله عز وجل بين معنى ا ل إ ي م ا ن ومعنى ا ل إ س ل ا م ثم بين ح ق ي ق ة ا ل إ ي م ا ن بقوله سبحانه وتعالى إ ن م ا المؤمنون الذين آ م ن و ا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا في سبيل الله ب أ م و ا ل ه م و أ ن ف س ه م هذه جل أ و مجمل التوجيهات و ا ل آ د ا ب و ا ل أ خ ل ا ق ي ا ت التي جاءت بها هذه ا ل ص و ر ة ا ل ع ظ ي م ة وهي تحتاج إ ل ى لقاءات و إ ل ى وقفات إ ل ا أ ن ن ا سنجتزئ ونكتفي في هذا اللقاء ب ا ل آ ي ة ا ل أ و ل ى ق و ل ه عز وجل يا ايها الذين آ م ن و ا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم هذه ا ل آ ي ة وحدها ك ف ي ل ة ب إ ق ا م ة مجتمع إ ي م ا ن ي متماسك قوي في جبهته ا ل د ا خ ل ي ة لو عاش الناس فقط بهذه ا ل آ ي ة لكفتهم وكم من آ ي ة في الكتاب العظيم في ا ل ق ر آ ن الكريم لو أ خ ذ بها الناس ماخذ أ الجد وطبقوها في حياتهم لكفتهم وهي ك ف ي ل ة ب إ ق ا م ة مجتمع مسلم إ ي م ا ن ي رباني قوي كم من آ ي ة لو أ خ ذ بها المسلمون لكان مجتمعهم على هذه ا ل ص و ر ة ا ل ف ا ض ل ة ومنها هذه ا ل آ ي ة يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله يعني لا تقدموا قولا على قوله ولا ر أ ي ا على ر أ ي ه ولا سنه على سنته ولا هديا على هديه ولا طريقه على طريقته ولا منهاجا على منهاجه صلوات الله وسلامه عليه قال ابن عباس لا تقدموا بين يدي الله ورسوله يعني لا تقولوا خلاف الكتاب و ا ل س ن ة وقال أ ي ض ا في ر و ا ي ة عنه لا ن ه أ ن يقدموا بين يدي الله ورسوله بكلام يعني نهى الله عز وجل عباده أ ن يسبقوا رسوله صلى الله عليه وسلم بقول او فعل فلا يتعجلوا وقال مجاهد رحمه الله كان اناس من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اذا حدث شيء قالوا لو نزل كذا ولو نزل كذا في كذا وكذا فنزلت ا ل آ ي ة تنهاهم عن ان يتقدموا بشيء أ و أ ن يسبقوا بشيء على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم وكان الحسن البصري رحمه الله يقول في هذه ا ل آ ي ة كان الناس يذبحون قبل ا ل ص ل ا ة يعني يوم ا ل أ ض ح ى يذبحون ا ل أ ض ح ي ة قبل ا ل ص ل ا ة فنزلت ا ل آ ي ة تنهاهم عن ذلك لا تقدموا بين يدي الله ورسوله أ ي لا تفعلوا خلاف ما يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في ا ل أ ض ح ي ة يصلي ثم يذبح كما قال عز وجل فصل لربك وانحر ونحن ر أ ي ن ا من المسلمين يوم ا ل أ ض ح ى من يقدم الذبح قبل ا ل ص ل ا ة وهذا يحدث في بلدنا هذه وفي كثير من البلدان والقرى في مصر ا ل ح ب ي ب ة وعند كثير من المسلمين إ ل ا أ ن هذا ا ل أ م ر بفضل الله ب د أ يقل بل ويتلاشى حينما تنتشر ا ل س ن ة بين المسلمين وهكذا إ ذ ا انتشرت ا ل س ن ة بين المسلمين ترفع ا ل ب د ع ة والعكس بالعكس صحيح احييت البدع تندثر السنن وتضيع و ي ج ع ل ه ا الناس بل ربما ينكرون السنن لانهم ربوا من الصغر على كثير من البدع وما احيى الناس ب د ع ة الا واماتوا مثلها بل وامثالها من سنن النبي صلى الله عليه وسلم فالحاصل ان المسلم ينبغي أ ن يتقيد بل يجب عليه أ ن يتقيد بقول ربه عز وجل وبكلام نبيه صلى الله عليه وسلم فلا يقدم قولا على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فعلا على فعله ولا س ن ة على سنته ولا هديا على هديه ولا طريقه على طريقته ولا منهجا على منهجه ص ل وهذه ا ا ت ل ل وسلامه و عليه ه ا ل آ ي ة أ خ ذ بها ا ل ص ح ا ب ة ماخذ الجد وهكذا كان حالهم رضي الله عنهم حينما تنزل ا ل أ و ا م ر والنواهي يشمرون لها س و ا ئ د الجد ف ي أ خ ذ و ن بمقتضاها ويتقيدون ب أ ح ك ا م ه ا ويقفون عند حدودها فلا يقدمون شيئا على أمر الله امر ولا, ولا على امر رسوله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم والمشاهد والشواهد والمواقف من حياتهم التي تؤكد هذا الاصل العظيم عندهم الا وهو السمع و ا ل ط ا ع ة والانقياد لله ورسوله في كل ص غ ي ر ة و ك ب ي ر ة الشواهد والقصص من حياتهم التي تؤكد هذا الاصل عندهم ك ث ي ر ة جدا ما من موقف ما من مشهد ما من شيء يتعلق بالكتاب و ا ل س ن ة الا وكان ا ل ص ح ا ب ة رضوان الله عليهم اجمعين يسارعون الى تطبيقه و ا ل ا س ت ج ا ب ة له في الحال ففي حجة الوداع و ن أ ت ي الى الوراء قليلا من ح ي ا ة النبي صلى الله عليه وسلم في ح ج ة الوداع وكان النبي يخطب خ ط ب ة الوداع كان يقول كما في ر و ا ي ة البخاري اي يوم هذا وهم يعلمون انه يوم النحر لا يشكون في ذلك ط ر ف ة عين لكنهم كانوا يخافون أ ن يقولوا قولا ً يتقدمون به على الله ورسوله كانوا يخافون من ذلك كل الخوف فوكلوا علم ذلك إ ل ى الله ورسوله وقالوا الله ورسوله أ ع ل م ثم قال صلى الله عليه وسلم أ ت د ر و ن أ ي بلد هذا وهم يعرفون م ع ر ف ة أ س م ا ء أ ب ن ا ئ ه م و أ ن ف س ه م يعرفون أ ن ه م في م ك ة بلد الله الحرام لكنهم خافوا أ ن يقدموا شيئا على الله ورسوله كانوا يخافون من ذلك كل الخوف فكانوا يتادبون بهذا ا ل أ د ب كل ا ل أ د ب رضي الله عنهم أ ج م ع ي ن فقالوا الله ورسوله أ ع ل م نعم ثم بين لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن ه م في يوم النحر و أ ن ه م في بلد الله الحرام وهكذا كان الصحابه ة رضي ا ل ل تعالى عنهم ي ت أ د ب و ن ويتخلقون بهذه ا ل آ ي ة وكان شعارهم دائما الذي يرفعونه في حياتهم السمع والطاعه لله ورسوله والانقياد لله ولرسوله و ا ل ا س ت ج ا ب ة لما يريده الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هذا هو شعارهم سمعنا و أ ط ع ن ا غفرانك ربنا و إ ل ي ك المصير لذلك لما نزلت آ ي ا ت ا ل ب ق ر ة في آ خ ر ه ا لله ما في السماوات وما في ا ل أ ر ض و إ ن تبدوا ما في أ ن ف س ك م أ و تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء لما نزلت هذه ا ل آ ي ة انزعج أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم و أ س ر ع و ا إ ل ي ه صلى الله عليه وسلم جالسين على الركب قائلين أ ي رسول الله يعني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أ م ر ن ا ب ا ل ص ل ا ة و ا ل ز ك ا ة والجهاد والصيام و ا ل ص د ق ة ونحن لا نطيق ذلك لا نطيق هذه ا ل آ ي ة لله ما في السماوات وما في ا ل أ ر ض و إ ن تبدو ما في أ ن ف س ك م أ و تخفو يحسبكم ا به الله حتى ما ت خ ف و ن ه في صدوركم وما تكتمونه في قلوبكم يحسبكم ا به الله فشق ذلك عليهم رضي الله عنهم ما ع ل ن و م جاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وصاموا وحافظوا على الصلوات و ا د و ا ز ك ا ة اموالهم وكانوا وقافين عند اوامر الله ونواهيه وعند حدوده سبحانه وتعالى وكانوا ينقادون لكل شيء ازعجتهم هذه ا ل آ ي ة وحق لهم ان ينزعجوا ويخافوا فهم اخوف الخلق لله ومن الله بعد رسول الله وهم أ خ ش ى الناس لله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أ ك ث ر الناس تمسكا بما ي أ م ر به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهم أ ك ث ر الناس وقوفا عند حدود الله رضي الله عنهم فلما نزلت هذه ا ل آ ي ة شقت عليهم وانزعجت قلوبهم وقالوا لا نطيقها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا كما قال اهل الكتابين قبلكم سمعنا وعصينا بل قولوا سمعنا واطعنا فلما ذلت بها السنتهم يعني بداوا يرددونها في صلواتهم وفي مجامعهم وفي بيوتهم ومع أ س ر ه م مع أ و ل ا د ه م ومع جيرانهم و أ ص ح ا ب ه بها م لما ذلت ل ت س ن ه م و علم الله صدق قلوبهم وانهم فعلا سماعون مطيعون منقادون لله ورسوله انزل الله عز وجل التخفيف الى ان قال سمعنا واطعنا و قالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك واليك المصير فنزل نزل التخفيف على اصحاب النبي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 يحاسبكم ب هذا الله ه هو المشهور عند علماء السلف ر ح م ة الله عليهم ان هذه ا ل آ ي ة نسخت بقول الله عز وجل وقالوا سمعنا واطانا غفرانك ربنا و إ ل ي ك المصير لا ي ن إ ل ا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت الشاهد الرواية الصحابة استجابوا لله ورسوله ورفعوا هذا الشعار سمعنا واطعنا ولم يكونوا كاهل الكتاب من قبلنا الذين رفعوا شعارا اخر ي ح د و ن به الله عز وجل وانبياءه حيث قالوا سمعنا وعصينا فما حال امتنا الان ما حال المسلمين في عصرنا الحاضر هل هم كاصحاب النبي صلى الذين ل عليه وسلم ل ه ا كان ديدنهم دائما هذا الشعار سمعنا واطعنا س م ع ن انقياد و ا ط ع ا ن وهذه ا ل ع ب و د ي ة كمال الحب لله عز وجل مع كمال الخضوع والانقياد لامره وامر نبيه صلى ل ل ا هذه عليه وسلم. ه ا ل ع ب و د ي ة كمال الحب مع كمال الخضوع لامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهل نحن فهل نحن رفعنا هذا الشعار في حياتنا سمعنا واطعنا لله ورسوله حتى نستحق رحمه ة ا ل ل وحتى رحمة تنزل علينا رحمة الله شريعتنا ولما ح نحكم ت بكتاب ى ا ل صلى الله عليه ل ه نبيه وسنة و س استجابوا ل لما لهذه الآية ا انقاضوا ب ة ولما لله ورسوله ولما عاشوا بهذا الشعار سمعنا واطعنا مكن الله لهم دينهم ونصرهم على عدوهم وفتحوا العالم كله شرقه وغربه ووصلوا بالاسلام الى حدود الصين شرقا والى جنوب غرب اوروبا في اسبانيا غربا وعمروا الدنيا باخلاقهم وبعقيدتهم ا ل س م ح ة ا ل ن ق ي ة ا ل خ ا ل ص ة ا ل ص ا د ق ة واصبحوا س ا د ة العالم كله في ا ل س ي ا س ة والاقتصاد ف ي والفكر ف ي و ا ل ث ق ا ف ة وفي الحرب و ا ل ق ي ا د ة وعلموا الدنيا كلها باخلاقهم وعلمهم لما انقادوا لله ورسوله ونحن ايها المسلمون في عصرنا الحاضر ل م تعود لنا هذه ا ل ع ز ة و ل م تعود الينا هذه ا ل م ك ا ن ة وهذه ا ل م ن ز ل ة التي كانت ل ل أ و ا ئ ل الا اذا رفعنا هذا الشعار قولا وعملا سمعنا واطعنا لله ورسوله كما كان ا ل ص ح ا ب ة يعيشون به قولا وعملا في كل ص غ ي ر ة و ك ب ي ر ة كانوا ي ن ق ض و ن لما يريده الله في كل شيء لا يسوفون ولا يؤجلون ولا ي ت س ا ق ل و ن ولا يتكاسلون ولا يفرطون ولا يقصرون رضي الله عنهم أجمعين. عاشوا ن ه م باوامر الله ورسوله في بيوتهم في متاجرهم في مساجدهم في شوارئهم في الحرب في ا ل س ي ا س ة في الاقتصاد في ا ل ا د ا ر ة في ا ل ث ق ا ف ة في الفكر وفي كل جوانب ا ل ح ض ا ر ة طبقوا هذا الشعار في كل جوانب ا ل ح ي ا ة فاصبحوا س ا د ة العالم و ق ا د ة ا ل ب ش ر ي ة كلها ثم توالت السنون والاعوام وتراجع المسلمون و ف ر ت و ا واسقطوا هذا الشعار فضربت عليهم ا ل ذ ل ة و ا ل م س ك ن ة واحاطت بهم الامم من كل جانب يغتصبون ارضهم وينهبون ثرواتهم ويتحكمون في مقدراتهم ويشوهون تاريخهم ويسودون صفحات دينهم وثقافتهم وحضارتهم لماذا لأن, لان المسلمين فرطوا في دينهم واسقطوا هذا الشعار من حياتهم في الاعم الاغلب نعم ح ي ا ة ا ل ص ح ا ب ة م ل أ بالمواقف والشواهد فهذا واحد منها ومشهد اخر وما اكثر تلك المواقف التي تؤكد كما ذكرت انقياد ا ل ص ح ا ب ة لله ورسوله وانهم عاشوا بشعار السمع و ا ل ط ا ع ة سمعنا واطعنا لله ورسوله فليست ك ل م ة تقال هذه ا ل ع ب ا ر ة ليست مجرد ك ل م ة تقال انما لا بد ان يعيش بها المسلمون في كل جانب من جوانب حياتهم اسمع لما حرم الذهب كما روى الامام البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتما من ذهب هذا في ب د ا ي ة هجرته الى ا ل م د ي ن ة كما في ا ل ر و ا ي ة في صحيح مسلم كان يلبس خاتما من ذهب فلما نزل التحريم خلعه فخلع الناس خواتيمهم, خلعه. فخلع الناس خواتيمهم. و ر أ ى رجلا يلبس خاتما من ذهب فخلعه من اصبعه ورماه على الارض فقال الناس للرجل خذ خاتمك فانتفع به وهذا جائز يبيعه او يعطيه لزوجته فقال لا اخذ شيئا طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم والشاهد من ا ل ر و ا ي ة فخلع خاتمه فخلع الناس خواتيمهم بين يدي الله ورسوله واتقوا الله فهل ت ب ا ط ؤ و هل اجلوا لما نزل على النبي حكم تحريم الذهب ولو قلنا لمسلم الان ابتلي بهذا الابتلاء وهو يلبس شيئا من الذهب اعني من الرجال فماذا هو صانع هل سيطبق شعار سمعنا و ا ط ع ن ا وحينما ي ع ل م و يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم حرم على الرجال لبس الذهب ولو كان قليلا ولو كان, ولو كان ما يسمى الان في عرفنا ب ا ل د ب ل ة وهي ب د ع ة م ن ك ر ة م ن ق و ل ة عن النصارى وما اكثر البدع التي انتشرت بين المسلمين جهلا منهم لدين الله و ل س ن ة رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم لو قيل له اخلع خاتمك ارمه او انتفع به فماذا هو صانع هل سيكون كما فعل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يعلمون التحريم ينقادون له كل الانقياد لا يسوفون ولا يعجلون ولا يتباطؤون وفي ق ص ة تحريم الخمر ة ونحن نعرف انها حرمت على مراحل وفي ا ل م ر ح ل ة ا ل ا خ ي ر ة يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون فلما نزلت الايات قالوا انتهينا ربنا, انتهينا ربنا انما ت ه ي ن ربنا ن ا يريد الشيطان ان يوقع بينكم ا ل ع د ا و ة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون فلما نزلت ا ل آ ي ا ت قالوا ا انتهينا ن ر ب انتهينا ربنا لم يؤجلوا ولم يسوفوا ولم يقصروا ولم يفرطوا بل استجابوا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم و ا ل آ ي ة نصب اعينهم يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله لا تفضلوا قولا على قوله ولا س ن ة على سنته ولا هديا على هديه روى البخاري عن انس قال كنت اسقي ابا ع ب ي د ة وابا ط ل ح ة من فضيخ خمر وتمر فاذا, فإذا مناد ينادي ألا إن, الخمر قد حرمت. الا ان الخمر قد حرمت قال ابو ط ل ح ة قم يا انس فاهرقها قال فهرقتها في الحال لم يؤجلوا ولم يفرطوا في تطبيق الحكم لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم ولو قلنا لاحد المسلمين مما ابتلوا بشرب السجائر او نحوها من المنكرات اتق الله ربك وقد اجمع العلماء على تحريمها لما فيها من كذا وكذا وتسرد له الحجج و ا ل ا د ل ة من ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة وكلام اهل العلم فماذا هو فاعل هل سوف يستجيب لله ورسوله هل سيكون كاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حينما رفعوا هذا الشعار دائما وفي كل وقت وحين سمعنا واطعنا هل سيستجيب لله ولرسوله وهذا ع ل ا م ة الايمان ا ل ا س ت ج ا ب ة في الحال لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولما امر النبي الرجال باطلاق اللحى وفروا اللحى اطلقوا اللحى اتركوا اللحى وهذا امر افاد الوجوب ليس هناك قرينه تنقله من الوجوب الى الاستحباب فماذا نحن فاعلون مع هذه الاوامر هل سنرفع شعار سمعنا واطعنا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وانظر الى هذا الموقف من ح ي ا ة اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري عن ابن عمر ان اباه عمر رضي الله عنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله ينهاكم ان تحلفوا بابائكم قال فما حلفت ب ا ل آ ب ا ء بعد لا ذاكرا ولا اثرا لا لا لا لا ذاكرا يعني لم احلف انا بغير الله ولا نقلا عن الغير انه حلف بغير الله ا س ت ج ا ب ة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورفعا س ع ة ي الانقياد لله ورسوله و ر ف لشعار سمعنا واطعنا ومن المعروف من احاديث اخرى انه لا يجوز لمسلم ان يحلف بغير الله كما في هذا الحديث ان الله ينهاكم ان تحلفوا بابائكم وقال صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بالله و ا ل ع ز ة وقال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد اشرك وفي ر ف ض فقد كفر يعني كفرا اصغر او شركا اصغر وكفارته اذا فعل ذلك ان يقول لا اله الا الله وقال صلى الله عليه وسلم وهذه كلها احاديث ص ح ي ح ة عنه قال من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت الشاهد ان عمر رضي الله عنه بمجرد ان سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم استجاب له في الحال لم يجادل ولم يناقش ولم يسوف ولم يؤجل ولم يقصر ولم يفرط في حدود الله و أ و ا م ر ه و أ و ا م ر نبيه صلى الله عليه وسلم ف أ ي ن نحن من ذلك كله ا س ت ج ا ب ة و ط ا ع ة وانقيادا وسمعا لله ورسوله اين نحن ايها المسلمون من ذلك كله سواء على مستوى الفرد او على مستوى الاسره او على مستوى المجتمع او الامه كلها اين الامه من هذا الشعار سمعنا واطعنا اين هم من الانقياد لله ورسوله صلى الله عليه واله وسلم وخذ مثالا اخر رواه أ ب و داود في سننه و أ ح م د في مسنده عن أ ب ي سعيد الخدري أ ن النبي صلى الله عليه وسلم أ ر ا د أ ن يدخل المسجد فخلعنا عليه فلما راه ا ل ص ح ا ب ة خلعنا عليه خلعوا نعالهم فلما انقضى من صلاته قال لم ا خلعتم نعالكم قالوا ر أ ي ن ا ك خلعت فخلعنا هكذا ر أ ي ن ا ك فعلت ففعلنا ت أ س ن به صلى الله عليه وسلم في كل شيء ثم قال لهم ان جبريل اتاني واخبرني ان بهما خبسا فاذا اراد احدكم ان يصلي فليخلعن عليه ثم لينظر فيهما فان ر أ ى بهما خبسا ازاله ثم ليصلي فيهما هذا ح ج ة في جواز ا ل ص ل ا ة في النعال مع طهارتها لكن الشاهد قولهم ر أ ي ن ا ك خلعت فخلعنا ارفع هذه ا ل ع ب ا ر ة وضع مكانها ر أ ي ن ا ك فعلت ففعلنا لقد كان لكم في رسول الله ا س و ة ح س ن ة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا قل إ ن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قال الحسن البصري في هذه ا ل آ ي ة ادعى قوم م ح ب ة الله فابتلاهم بهذه ا ل آ ي ة قل إ ن كنتم تحبون الله فاتبعوني هكذا ا ل ص ح ا ب ة كانوا يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء كل في كل شيء نقلوا صلاته ب د ق ة ش د ي د ة ونقلوا مناسك حجه ب د ق ة ب ا ل غ ة رضي الله عنهم اجمعين ونقلوا كل ك ل م ة وكل نوم وكل ح ر ك ة وكل عمل صدر ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم و ت ا ب ع و ا رضوان الله عليهم اجمعين وتاسوا به واقتدوا به في هذا كله في اخلاقه في ادابه في معاملاته في م مع عباداته في في صلاته في صيامه في حجه في زكاته في بيعه وشرائه في معاملته مع زوجاته مع اولاده مع اصحابه مع اعدائه في السلم وفي الحرب في الزواج وفي الطلاق تأسوا به في كل شيء في كل شيء شيء كل كل لذلك كانوا احب الخلق الى الله وكانوا اعلم الخلق بالله وكانوا اخشى الناس لله واتقاهم لله رضوان الله عليهم اجمعين وعلموا الدنيا كلها ونشروا الاسلام في ربوع الارض كلها واصبحوا س ا د ة الدنيا و س ا د ة العالم بالعلم والعمل والاخلاق ومكن الله لهم دينهم في الارض ونصرهم على عدوهم وفتحوا العباد وقلوب العباد لهذا الدين العظيم فهلا فهل نكون, فهل نكون مثلهم ا في ه مثلهم ل لا نكون ف ا ل ا س ت ج ا ب ة والانقياد والسمع و ا ل ط ا ع ة لله ورسوله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم هذه بعض المواقف وهي ق ل ي ل ة جدا من مواقف لا تعد ولا تحصى من ح ي ا ة اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ضربوا بها وفيها القدح المعلى وقصب السبق في ا ل ا س ت ج ا ب ة لله ورسوله فهلا ل نكون مثلهم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 فاذا وقع السبب وقع المسبب تهتد و ا فنحن نبحث الان عن الهدايه ا ل ا م ة كلها تبحث عن الهدايه وتبحث عن المخرج من نوازلها وعزماتها ومشاكلها ها هو الطريق وان تطيعوه تهتدوا وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله قال عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما هذه ا ل ا ي ة نزلت في ق ص ة ع ج ي ب ة رواها البخاري رحمه الله ق ص ة الزبير بن العوام كان له ارض في ارض ا ل ح ر ة و ا ل م د ي ن ة ا ل ن ب و ي ة تقع بين ح ر ت ي ن ح ر ة و ب ر ة و ح ر ة واقم او الحره ا ل ش ر ق ي ة والحره ا ل غ ر ب ي ة و ك ل م ة الحره تطلق على المكان الذي تكثر فيه ا ل ح ج ا ر ة السوداء فكان ا ل ص ح ا ب ة يزرعون الارض في نواحي ا ل م د ي ن ة وفي ضواحيها ومن المعلوم ان ا ل ج ز ي ر ة ا ل ع ر ب ي ة لا تجري فيها انهار انما في الاماكن التي تزرع يعتمدون على الري او في الري على مياه الامطار يخزنونها في خزانات ثم يروون بها اراضيهم ومزارعهم فاراد الزبير ان يروي ارضه من الماء واراد جاره ان يروي اولا فتنازعا ي ه م ا يروي زرعه اولا وكان من المقرر عندهم ان الماء اذا مر على احدهم اولا فهو اولى بالسقيا والري قبل جاره وكان الماء يمر على ارض الزبير اولا ثم يمر على ارض جاره ثانيا فاراد جاره ان يسبق بالسقيا والري قبل الزبير ف ت ن ا ز ع فماذا ف ع ل رفعا ل ق ض ي ة الى ا ل م ر ج ع ي ة الى النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا يجب على كل مسلم اذا تنازع في اي م س أ ل ة او في اي م ش ك ل ة او في اي ق ض ي ة مع اخيه مع صديقه مع جاره مع زوجته مع غيره من المسلمين ماذا عليه ان يفعل ويجب عليه ان, يفعل أن يرفع ف ع ل ان ي الامر الى الله ورسوله ان ل ل عليه وسلم. ه يرد الامر الى الكتاب و ا ل س ن ة هذه هي مرجعيتنا اما ان ي ر د الى الهوى او الى العرف او الى ما ي ت ع ر ف عليه الناس في حل المشكلات كما يحدث في صعيد مصر او في غيرها فلا فهذا ل ا ف لا يرضاه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم وليس من ا ل إ ي م ا ن بحال التنازع إ ل ى ا ل أ ه و ا ء و إ ل ى العادات و إ ل ى التقاليد و إ ل ى غير ذلك مما لا يحبه الله ليس من ا ل إ ي م ا ن قال الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم فيما تنازعوا فيه او اختلفوا من امور الدين والدنيا ومن امور ا ل ا خ ر ة كذلك ماذا عليهم ان يرفعوا ع ا ان يتنازعوا هذا الأمر أو هذه الامور كلها الى ت اختلفوا وتنازعوا ي فيها ل الله ورسوله ثم لا ي ك ت ف ى بهذا بل عليهم ان يسلموا والا يكون في انفسهم حرجا من امر الله ورسوله ولو كان عليه ولو كان الحكم ضده ما دام هذا هو حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فرفع الزبير وجاره هذا النزاع الى النبي صلى الله عليه وسلم فحكم للزبير وقال له اسق يا زبير اسق يا زبير فلم يرضى الرجل بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان هذا الحكم فيه س ع ة له وللزبير فلما لم يرض ى بحكم النبي اعطى النبي للزبير ن ب ي ل حقه كاملا فقال له اسق يا زبير حتى يصل الماء الى الجدر ثم ارسله الى جارك ونزلت الايات فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم ليجدوا ا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا وما كان لمؤمن ولا م ؤ م ن ة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم ا ل خ ي ر ة من امرهم نزلت هذه ا ل آ ي ة في ش أ ن زينب بن جحش لما اراد النبي ان يخطبها لمولاه وابنه بالتبني قبل تحريم التبني زيد بن ح ا ر ث ة فرفضت وهي ق ر ش ي ة ن س ي ب ة ح س ي ب ة رفضت عرض النبي صلى الله عليه وسلم وهو مولى ليس حرا ليس عربيا حرا فكيف تتزوج هذه ا ل ق ر ش ي ة رجلا من هذا هذا طبع بشري هذا طبع بشري فيها وكما جاء في ا ل ر و ا ي ة كان فيها شيء من ا ل ح د ة فنزلت ا ل آ ي ة وما كان لمؤمن ولا م ؤ م ن ة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره ا ة من م ر من ع م م ف ل امرهم نعم فلما نزلت الآية قالت س ع واطعت ت وسلمت ا ل م ل ورسوله وتزوجت ن نزل زيد ثم امر الله الى النبي ان ي أ م ر زيد بان يطلق زوجته ليهدم رب ا ل ع ز ة هذه ا ل ع ا د ة ا ل م ن ك ر ة ع ا د ة التبني عند العرب نعم انها لله وانظر لما نزلت آية وليضربن بخمرهن على جيوبهن على لما استجابة الحجاب لله ولرسوله آية كما روى البخاري وغيره و ا ل ق ص ة بطولها عند ابن ابي حاتم في صحيحه عن ع ا ئ ش ة رضي الله عنها قالت ان نساء قريش لفضلاء وما ر أ ي ت اكثر من نساء الانصار اشد تصديقا واتباعا لكتاب الله لما نزل قوله تعالى تقول ع ا ل ى ت ع ا ئ ش ة لما نزل قوله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن عمدن يعني نساء الانصار وكذلك نساء قريش عمدن الى مروطهن والمرت ثياب تلبسه المراه تتلفف به عمدن الى مروطهن فشققنها ثم اختمرن بها هذا قبل ان يظهر نور الصباح الايه نزلت في سواد الليل وقبل ان يظهر النهار بنوره ويسطع بضوئه ب س ر ع ة استجبن ا لله لما نزلت ا ل آ ي ة عمدن الى مروطهن ثم ت ل ى ازواجهن عليهن هذه ا ل آ ي ة بالليل فعمدن الى مروطهن فشققنها فاختمرن بها وغطين ا وجوههن بها ف أ ص ب ح ن معتجرات ك أ ن على رؤوسهن الجربان الغربان يصلين الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم ا س ت ج ا ب ة ولو قلنا هذا ل إ ح د ى النساء المسلمات المتبرجات وليضربن بخمرهن على جيوبهن يا أ ي ه ا النبي قل ل ي أ ز و ا ج ك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن جلابي ذلك أ د ن ى أ ن يعرفن ا فلا يؤذين لو قلنا هذا ل ا م ر أ ة ا ب ت ل ي ة بالتبرج ماذا هي ف ا ع ل ة هل ستطبق قول الله سمعنا واطعنا هل ستطبق قول الله وما كان لمؤمن ولا م ؤ م ن ة إ ذ ا قضى الله ورسوله أ م ر ا ان يكون لهم ا ل خ ي ر ة من امرهم هل ستطبق قول الله يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم اين كلنا نحن كلنا من هذا كله ايها المسلمون اين هذا الشعار في بيوتنا اين شعار سمعنا واطعنا في حياتنا على مستوى الفرد و ا ل ا س ر ة والمجتمع كله اين هذا في امور ا ل س ي ا س ة وفي امور ا ل ا د ا ر ة وفي الاقتصاد والفكر و ا ل ث ق ا ف ة و ا ل ح ي ا ة كلها اين نحن من هذا الشعار سمعنا واطعنا لا منقذ من الفتن التي نعيشها ولا مخرج لنا من الازمات التي نعانيها ازمات ا خ ل ا ق ي ة وازمات س ي ا س ي ة و ا ق ت ص ا د ي ة وازمات من كل نوع لا مخرج من هذا كله الا اذا عدنا الى هذا الشعار ورفعناه قولا وعملا في كل شيء من حياتنا هذا هو الطريق هذا هو السبيل هذا هو هذه ا و ه ذ ه ا ل ن ج ا ة هذا هو المخرج من كل ما نعانيه ايها ا ل ا خ و ة المسلمون فلنرفع هذا الشعار سمعنا واطعنا لله ورسوله صلى اللهم عليه ل و س وأختم ب انا ل ل آ ي يا أيها ي ة ا ذ آ م ن و لا تقدموا ب ي نسالك يدي الله و ر و و ل ه ت ق و ا ا ل الله, إن الله سميع عليم اللهم ه إن إ ن سميع عفو تحب الهدى ع عنا ف فأفو و ا ل ل م إن نسألك ل ا ه والتقى والعفاف والغنى اللهم إ ن ا ن س أ ل ك رضاك و ا ل ج ن ة و اللهم ن ا ا ر ل اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إ ل ا غفرته ولا مريضا إ ل ا شفيته ولا غائبا إ ل ا رددته ولا مظلوما إ ل ا نصرته ولا ميتا إ ل ا رحمته ولا غائبا إ ل ا رددته برحمتك يا أ ر ح م الراحمين اللهم ارفع عنا الفتن اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم أ ع د لبيوتنا وبلادنا ا ل أ م ن و ا ل أ م ا ن برحمتك ياذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م أ ق و ل هذا القول استغفر الله تعالى لي ولكم أ ع و ذ بالله أ ن أ ذ ك ر به و أ ن س ا ه وصلى الله على النبي محمد و آ ل ه وسلم